بسم الله الرحمن الرحيم عم ا يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا واجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار وبنينا َََ فوقكم ََ سبعا َْ شدادا َِ وجعلنا ََََ سراجا َِ وهاجا ََ و َ أ َ ن ز َ ل ْ ن َ ا من َِ المعصرات َُِِْْ ماء َ سجاجا َ لنخرج َُِِْ به ِ حبا َ و و ن ان ت يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أ ف و ا ج ا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاهرين ماب لابسين فيها احقادا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما و غ س ا ق ا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا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 ح ذ ا ئ ق و أ ع ن ا ب ا وكواعب أ ت ر ا ب ا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا ك ل ا ب ا جزاء من ربك ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم ي ق و ن الروح والملائكه صفا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 لكم ع ذ ا ب قريبا يوم ينظر, يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني لي كنت ترابا